الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونستهديه ونؤمنُ به ونتوكَّلُ عليه ونُثني عليه الخيرَ كلَّه من يهدي الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَّ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاتِه، ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون وحقيقة التقوى أن تكون حيث أمرك الله وأن لا تكون حيث نهاك الله ترجو بذلك رضى الله وثوابه وتجتنب سخطه وعقابه ألا إنما التقوى هي العز والكرم وذلك للدنيا هو الخزي والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم معشر الأحبة إن الله عز وجل أنزل على الناس كتابه الكريم ليهديهم للتي هي أقوَم هدايةً مطلقة في كل شيء وإن الله سبحانه إذ أنزل هذا الكتاب العظيم لم يأتي القرآن ليقرر عقيدةً فحسب ولا يشرع للناس أحكاام فحسب ولكن كما جاء مقرّرا للعقائد ومشرعا للتشريعات والأحكام جاء مربيا ومرشدا واعظ وومجهها يرب النفوس وهذبها. بصالح الأخلاق التي تجسدت في زمن من الأزمان في رجل كان قرآنًا متجلِّيًّا يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم حتى إن زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها لما سُئلَت عن خُلُقِه قالت كان خُلُقُه القرآن وصدق الله العظيم إذ يقول مزكيا هذا الخلق العظيم وإك على خلق عظيم. أي الأحبة الكرام إن معاني القرآن كلها ترجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول عقائد وغيبيات والصل الثاني أحكامٌ وتشريعات والأصل الثالث أخلاقٌ ومواعظ وقصصٌ للتربية والاعتبار لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب يقال هذا توطئةً للاستضلال بظل توجيهٍ قرآنيٍ كريم يقول الله عز وجل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 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الناس فقام إليه رجل يسأله يسأله سؤالاً على سبيل الامتحان لا على سبيل الاسترشاد قال الرجل يا رسول الله أين ناقتي؟ قال عليه الصلاة والسلام هي بموضع كذا فقام رجلٌ آخر فقال أين أبي؟ وكان أبوه قد مات فقال عليه الصلاة والسلام أبوك في النار فقام رجلٌ آخر وقال من أبي؟ فقال أبوك فلان ثم وضحت على معالم الغضب على وجهه عليه الصلاة والسلام ابي هذا يسال ولمثل هذا بعث لكن الرجل الفطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يسترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله اننا نتوب الى الله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وما زال به يسترضيه حتى رضي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم وظهر هذا التوجيه القراني الكريم في سوره اخرى في سوره أخرى في سوره الكهف في قصه اصحاب الكهف إذ يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم موجهًا إياه إلى المسلك الأفضل حينما جاءه قومٌ يجادلونه في أصحاب الكهف قال الله عز وجل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ويلاحظ دائما أن القرآن الكريم حينما يسرد القصص موجهاً ومربياً يعرض أهم ما في القصص وما يعني الناس وما ينفعهم في دينهم وفي أخلاقهم فإذا سكت عن شيء دلَّ ذلك على أنه لا يعنيهم ولهذا سكت عنه فالقرآن الكريم في قصصه دائما أو غالباً يضرب الذكر صفحاً عن الأشخاص والشخص إلا لما له حاجةٌ أو منفعة ويلاحظ حينما نريد أن نعكس هذا التوجيه القرآني الكريم في معارف الناس وفي ثقافاتهم واعتنائهم بالأخبار أن القرآن الكريم يسرد على الناس ما يعنيهم وما ينعكس عليهم في أخلاقهم وفي تعاملاتهم بينهم وإذا ذكر قصةً من القصص فإنه لا يُرِد لهم إلا ما ينفعهم وما سكت عنه وجب علينا أن نبحث فيه إذا كان ليس لدينا ما يُصعِفُنا في ذلك كثيرا ما يتساءل بعض المؤرِّخين أو بعض المتناقلين والمعنيين بالأخبار في قصة النبي يوسف مثلاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ما اسم هذه المرأة؟ وفي قِصَّة النبي سليمان عليه الصلاة والسلام يثور تساؤلٌ آخر هل تزوجها في آخر القِصَّة أم لا وكذلك في قِصَّة النبي يوسف والقرآن الكريم حينما ذكر, هؤلاء حينما ذكر أولئك الناس الكرام إنما ذكرهم على أنهم هُدَاةٌ للناس إلى الله ودُعَاةٌ إلى صِراط الله لا على أنهم أحباب وعشاق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في سنته ما يرتقي بالإنسان إلى معارج الأخلاق الفضل يرفعه عما لا ينفعه إلى ما ينفعه يقول عليه الصلاة والسلام احرِص على ما ينفعُك ويقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولهذا يقول بعض علماء السلف إذا رأيت الرجل مُنشَغِلًا بما لا يعنيه فاعلم أنه مخذول ومحروم والعياذ بالله لأن انشِغال الإنسان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 هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بلزوم جماعه المسلمين فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار هذا وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا وقره اعيننا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليَّ واحدةً صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وفضلك يا ذا الفضل والجود والكرم اللهم اكتب العزة لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عزة يفرح بها من أحبك وأحب كتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم عزةً يسخطُ بها من ناوَ أدينَك وناوَ أكتابَك وسُنَّةَ نبيِّك صلى الله عليه وسلَّم اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وكن معهم وقوِّهم وأيِّدهم وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا خير الناصرين واحفظهم من مكر أعدائهم وكيدهم وشُرورهم يا خير الحافظين اللهم, اللهم وفِّق إمامنا ووليَّ أمرنا لما فيه صلاحُ العباد والبلاد واسلك اللهم به سبيل الرشاد اللهم إنا نسألك من الخير كلِّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كلِّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تقبَّلتهم في شهر رمضان تقبلت منا الصيام والقيام والقرآن والدعاء وأن لا تردَّنا خائبين يا أكرم الأكرمين وأن ترزقنا في سائر أيامنا طاعتك وحسن عبادتك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وأن تتوج ذلك بالقبول يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا مرحومًا وتفرقنا من بعده معصومًا وَأَلَّا تَجْعَلَ فِيْنَا وَلَا مِنَّا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ